بمنع شعوري لا يناجي شعورك بمنع شعوري لا يناجي شعورك قلبك عنيد وخاف قلود حساس بمنع شعوري لا يناجي شعورك قلبك عنيد وخاف قلود حساس بقطع رجا نفسي اتمنى تزورك بجبر عزا قلب الشقاء وقطع الياس قلب هواء ضاعوا غوى في بحورك نسيته نابه شاطي العزم والباس لقيت في دربي بقايا زهورك. هامت على وجه البحر فوق قرطاس خذتها وزرعتها تحت سورك على أمل تنبت إلى هبت نسخ. صباح عبد الله وللمتابعة عبر البلاك بيري عبر بينكود اثنين وعشرين سبعين سبعين سبعة عبد الله